قرآن الكريم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يدع على مسامعنا ما يتيسر له من سورتي الطلاق والتحريم أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرجيم ಒಂದೇನಾ و ن ن ಮಾನ ಬ سوادي حديثا بينما نمنبا لَمَّا نَبَّأَهَا وَإِنْ تَظَاهَرَ أَسْرَ رَبُّهُمْ إِنْ طَمَأَنَ Thank <laughs> you. فاقوا قام ونوبكما وان تظا in the order ಹ <m> Yeah yeah وَمَا نُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ مَّطِرَ تَنْرِينِ مِن طِيبٍ ಆ <laughs> وَمَا كَانُوا جَنَا ನೀ والله والله هو من يبوف في الدم مات جريم من فيونه ولي ومن جيني من القوم وَمَا رَأَيْنَا مِنْ تَأِيمٍ وَمَا رَأَيْنَا فِي تَأِيمٍ مَرَانًا نَّبِيٍّ أَخٍ وَلَنَا قوم ذا فما فخ نافي يموه وحيوا وصدقوا بكني وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَمَا دو كنت بكني مستي عم بهاك طافي واسم دمك من كلمه مستي بها وكان منها قومتين وكان منها قومتين